أصحاب الجحيم الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فضلين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبون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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوتط ما تطعمون أهليكم أو كثوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلبتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم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 وعط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والغيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبرضاء في الخمر والميكر ويطدكم, ويطدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا الفلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعبوا إلى ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحشنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم فتناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اتبع بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عجل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عجل ذلك صياما ليدوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام فحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واستغ الله الذي اليه تحشرون الله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 والله يعلم ما تبدون وما تفتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاستقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها المدين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذلكم تسركم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دُخَيْرَةٍ وَلَا سَاهٍ ولا وطيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذب وأفترهم لا يعحلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا, قالوا حقنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو فعلوا الله مرجعكم جميعا فينبلكم بما كنتم تعملون الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 هذا بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان لواء عدل منكم اثنان لواء عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم طرفتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت فاحفظونهما من بعد الصلاه فَيَقْبَلُ مَالِ ٱللَّهِ لِرَكْبَتِكُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إنا إلا لمن فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِفْمامَ فَأَخْرَانِ يَقُومانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ سُطِعَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا شَهِدْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذلك أدنى أن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 قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكأنا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلق من الظين كهيئة الصير بإذني فتنفق بيها فتكون طيرا بإذني وَجُبِرَ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَذَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن كَذِبْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعفد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء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 عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا غيس بن مريم أن تقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله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 الله الله هو عز وجل الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الظلين أمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورة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 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّا كَانَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا لَمْ نمكن لكم فَْثَلم السَّمَا عَلَهم مِدار وَجعلن الْأَنْهَا وَتَجرِي مِ تَحهم فَأَلكنَاهُ بذنوبين فَأَلَتْناَأَم بذنوبين وَن شَحْنَ منِ بعدهمْ فرَْن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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين تخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله الله الله مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين قل سيروا في الأرض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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله الله أكبر الله أكبر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 كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقصوه وفي آذانهم وقرا فإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا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 بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين الله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 وَهُمْ يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يستقون أفلا تعقلون ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقوله قَدْ عَلِمَ إِنَّهُ لَيَأْذُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ صُدَّتْ رُسُلُهُمْ مِنْ قَبْلُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كذبوا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 يَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَسَلَامٌ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ فجحنا عليهم نار كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته اخذناهم بغته الىهم مبلسون فقطعت القوم الذين ظلموا والحم صراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أو جارة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومؤنبرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كلموا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفتقون قل لا أقول لكم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 لهم فتغدرهم فتكون من الظالمين وكذلك فتأنى بعضهم بذا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه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 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاطلين قل لو أن عندما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الله أعلم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 لا رطب ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا, إلا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب الله حتى اذا جاء احدكم الموت توفوا رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ارجعوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو اسرع الحاسب تدعونهُ تضرعا وخشية لئن جننا من هذه لان جانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل له لننجيكم منها ومن كل كرب انتم لمن تشرفون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا فَعَذَابٌ مِّن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَلْبَسُ فَمْشِيَعًا أَوْ يَلْبَسُ فَمْشِيَعًا وَيُذِيقُ ظَعْذَعَهُم بَأْسًا شَدِيدًا أُولَٰئِكَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَّهُمْ يَخْشَوْنَ وَكَلَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّئِنِ اسْتَعْثَرْتُمْ لَأَكْتُبَنَّ عَلَيْكُمْ لنبئهم مستقر وسوف تعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون وللذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وورتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسه ليس لها, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عادل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كتبوا لهم شراب من حميل وعذاب أليم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة والتقوه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 الله أكبر الحمد لله رمض العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوس السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآثين فلما رأى الخمر باره فلن أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلن نرى الشمس بابغة قال هذا ربي هذا أكبر فلن أفلت كنيثا وما انا من المشركين وحاج جه قومه قال اتحان جونني في الله وقد اعلان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشرفتم ولا تخافون ان لكم اشرفتم بالله ولا تخافون انكم اشرفتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلقانا فاي الفريقين احق بالامنين كلكم تعلمون الذين آمنوا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما, قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم لهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدف الذي بين يديه ولتنبرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالله من او قال اوحي الي ولم يوحى اليه ولم يوحى اليه شيء ومن قال تنذر مثل ما انزل الله ولو ترى فَوَمَن تَعَنَّى عَن آيَاتِهِ فَجَسَّكِرون وَلَقَدْ جِئْتُمُنا خَرَاجا كَمَا خَلَقناكم أولَ مرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ آخِرَنا لَا تُمَارُونَهُ وَمَا نَرَانَ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أَقومُ الَّذِينَ, زعمتم الذين زعمتم لقد تقطع بينكم وظل أن كنا كنتم تجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئوا بما كانوا يعملون وأقسموا وحجرنا على No, no, no. are No, no, no. قلها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة وهمنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو إن تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الهدى والثقى والعفاف والغنى اللهم وعز الإسلام والمثلين وعلى الشرك والمشركين وقل للطغاة والمشهدين وسائر يا الهار البلدان من وطن الا الا من المسلمين اللهم امن في اوطاننا واصرف عنا كل شر تامرنا وايد بالحق ما منا وولي امننا اللهم نوافق لما تحف وترضى وخذ ناصيته للبر والسقوى وعيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم نحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخائها وتغير بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عندي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم اللهم احكم دماؤهم اللهم احكم دماؤهم اللهم, احكم دماؤهم. اللهم فك حصارهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام وفي آخرة حسنة وفي ما عذاب النار اللهم إنا نعوم من تخطك وذي معافاتك من عطوبتك وذك من لا نحطي عليه أنت كما أذنيت على نفسك ربنا تقفل منا إنك أنت الثميع العليم وتب علينا إنك أنت الثواب الرحيم وغفر لنا ولوالدينا يا ني عن المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين فصلي اللهم على نبينا محمد وع